بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه جماعين أما بعد فيقول مصنف رحمه الله فصل لا شغل من حيث إنه منطقي ببحث الفاظ كيف وهذا البحث بمعزل إننا غرضه وغايته. فقد قلنا إن موضوع علم المنطق هو المعلوم التصوري والمجهول والمعلوم التصوري والمعلوم التصديقي المعلوم التصوري الذي يؤدي إلى مجهول تصوري. والمعلوم التصديقي الذي يؤدي إلى مجهول تصديقي هذا هو موضوع علم المنطق فالمنطق من حيث انه منطقي لا يبحث إلا عن هذا هذين الأمرين المعلوم التصوري الذي يؤدي إلى معلوم مجهول تصوري وهذا يقال له القول الشارح و... والمعلوم التصديقي الذي يؤدي إلى مجهول تصديقي وهذا يقال له حجة إذن يعني بحث المنطقي عن قول الشارع وعن الحجة وال... والذي يوصل إلى المجهول هو المعنى للألفاظ مثلا الذي يوصل إلى حقيقة الإنسان هو معنى الحيوان الناطق لا هذا اللفظ الحيوان الناطق هذا اللفظ لا ودليل على ذلك أن الشخص ينيذى لم يتكلم ولم يتلفظ بل تفكر ساكتا وأجراء الحيوان والناطق في قلبه يصل إلى حقيقة الحيوان كذلك إذا أجراء في قلبه بدون التلفظ والنطق اجرا في قلبه يعني أن العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم العالم حادث يصل إلى ماذا إلى العلم بأن العالم حادث فهذا دليل على أن الموصل هو المعنى ليس اللفظ إذا المنطقي من حيث انه منطقي لا يبحث لا ينبغي أن يبحث عن الألفاظ. لأن موضوعه القول الشارح والحجة وكلاهما من قبيل المعاني لا من قبيل الالفاظ لأن المعنى هو الذي يوصل إلى المجهول لللفظ فلماذا قال من حيث انه منطقي لأنه يمكن أن يبحث عن الالفاظ من حيثية أخرى مثلا منطقي إذا كان نحبيا رجل منطقي وهو نحوي ايضا وهو يبحث عن الالفاظ لكن لا من حيث انه منطقي بل من حيث انه نحوي نعم فان النحويين يبحثون عن الكلمه والكلام من حيث اعرابه وبناؤه نعم فلذلك قال لا شغل للمنطقي من حيث انه منطقي ببحث الالفاظ كيف وهذا البحث بمعزل أن غرله وغايتي وهذا البحث يعني البحث عن الألفاظ بعيد أن غرله وغايتي لأن غرله وغايته التوصل إلى مجهول ولا يتوصل إلى مجهول بالألفاظ بالمع... ولكن بالمعاني ومع ذلك فلا بد له من بحث الالفاظ الدعاه التي على المعاني ومع ذلك اي مع أن البحث عن الألفاظ بعيد عن غرضه وغايته مع ذلك لا بد له من بحث الالفاظ الدعاه على المعاني لأن الإفاعة والاستفاعة موقوفة عليه، لأن الإفاعة والاستفاعة موقوفة على ذلك البحث أي على البحث عن إلا الفاض. لماذا؟ لأن لأنه لا يمكن أن يفيد الشخص ما في قلبه إلى الآخرين. وكذا لا, يم... لا يمكن أن يستفيد من الآخرين ما في قلوبهم الا بالالفاظ وذلك فاي فايفا ف... ف... لا يمكن تعليمه ولا تعلمه الا بواسطه الالفاظ نعم ولا اي شيء لا يمكن مما في, في القلب لا يمكن افادته ولا استفادته إلا بالالفاظ، فبناء على ذلك لا بد من, من البحث عن الألفاظ لماذا لأنه لا يمكن تعليم المنطق للطلاب ولا تعلم المنطق من المعلم إلا بواسطة الألفاظ، فلا بد أن يعرفه. اولا يعني معاني الالفاظ التي ستفي سيئتي استخدامها اثناء التعلم والتعليم من يعني ما وجزي والكل متواطي كل مشكك وكذلك قضية وعكس القضيه مثل هذه الاصطلاحات لا بد ان يبين نعم وأيضا لا بد من بيان الدلالات أيضا لأنه إنما احتجنا إلى البحث عن الألفاظ لأن الألفاظ سدل على المعاني فلا بد من بحث عن الدلالات نعم إذن المنطقي إنما يبحث عن الألفاظ لعل لا لأن الألفاظ موضوع له بل لأن المنطق من حيث انه علم من العلوم يحتاج إلى معرفة معاني بعض الالفاظ المستخدمة في أثناء التعلم والتعليم حتى تتم الاستفادة. نعم. و... ولذلك يقدم بحث الدلاله والالفاظ في كتب المنطق ولذلك يقدم يقدم بحث الدلاله والالفاظ في كتب المنطق كذلك لاجل هذا اعتاد من يصنف في علم المنطق يعتاد ان يقدم البحث عن الالفاض والدلاله امام كتبهم فاضا يعني بناء على ذلك يعني مجارات لهم نحن ايضا نبحث اولا عن الالفاظ والدلاله فصل في فصل في الدلاله الدلاله اللغه هو الإرشاد وفي الاصطلاح كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر نعم فصل في الدلالة الدلالة يعني بتثليث الدال دلالة. دلالة دلالة دلالة دلالة حفصحها الفتح الدلالة الدلالة لغة هو الإرشاد يعني إراءة الطريق الهداء إلى الطريق هو الدلالة أي راه نموذا يعني هذا لا نحتاجه، وفي الاصطلاح كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر والدلالة في الاصطلاح كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء اخر هذا هذه الحيثيه يعني كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء اخر مثل دلاله لفظ زيد على ذاته نقول لفظ زيد دال على مسمى بمعنى أن هذا اللفظ بحيث يلزم من العلم به العلم بالمسمى فإنه إذا سمع هذا اللفظ يتبادر المسمى إلى الذهن وكذلك نقول العالم دال على الله بمعنى أن العالم بحيث يلزم من العلم به العلم بالله كذلك النار يدل على الدخان وكذا الدخان يدل على النار فهذه هي الدلالة فالدلالة هي صفة في الدال سواء كان هناك من يعلم المظلول منه أو لم يكن من, من يعلم المظلول منه فالعالم لو فر انه أنه لا يوجد أحد يعني بأصرته يعني يعلم الله مع ذلك نقول العالم ضال على الله تعالى لماذا؟ لأنه في هد ذاته بهذه الحيثية نعم قول الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر والدلالة قسمان لفظية وغير لفظية والدلالة قسمان دلالة لفظية إذا كان وغير لفظية إلا ما يكون الدعل لفظا واللفظية ما يكون الدعل فيه اللفظ مثل دلاله الافضل زيد على على على الذات ومثل دلاله الا على وجع الصدر هذا هذا اللفظ وغير لفظ يعني وغير ما كان دال فيه غير لفظ مثل دلاله العالم الله سبحانه وتعالى ودلاله الدخان على النار وكذا نعم فاللفظية ما يكون كله فيه اللفظة وغير اللفظية ما لا يكون كله فيه اللفظة وكل منهما على ثلاثة أنحاء نعم. وكل من الدلالة اللفظية والذلالة غير اللفظية على ثلاثة أنهاء على ثلاثة اقسام إذن تكون الاقسام ستة نعم الثلاثة أنها أحدها اللفضية الولعية الدلالة اللفضية الولعية كدلالة لفضية زيدنا لا مسمى فالولعية إذا كان الدلالة بسبب وضع الواضع يعني بسبب تعيين معين هذا الدالة بزالة هذا المدلول فهذه وضعية فمثل زيد زيد لفظ زيد لماذا يدل على على ذاك الشخص لأن أباه مثلا عين هذا اللفظ في مقابله فكل من يعرف هذا الوضع ويعرف هذا التعيين يعني يفهم هذا المسمى من هذا اللفظ ومن لا يعرف هذا الوضع هو لا يفهم لماذا لان سبب الدلاله هو الوضع فلا يدل على هذا الدال على هذا المدرو للا في حق من يعرف الوضع هذه وضعيه نعم فالافضيه الوضعيه كثلاثه لفضي زيدنا لا مسمى وثانيها اللفظيه الطبعيه نعم الطبيعيه اللفظيه يعني ما كان الذال فيها لفظا والطبيعيه هو ما كان سببها سبب الدلاله هو أن طبيعه الحيوان تحدث هذا هذا الذال عند وجود المذلول هذا هو السبب نعم فَكَذَلِكَ دَرَاجَةُ لَفْظِ أُحْ وح, وَحْ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَقِيلَ بِفَتْحِ هَا أَحْ أَحْ عَلَى وَجَعِ, وجع الصدر يعني إذا سمعنا شخصا يخرج هذا الصوت يقول أُحْ وح, وَحْ فنفهم أنه مبتلى بوجع الصدر وسبب ذلك أن طبيعته ان طبيعته يعني تحدث هذا هذا اللفظ عند حدوث وجع الصدر هذا هذا هذا هو السبب لذلك تسمى بطبيعيه فان طبيعه تلطر باحداث هذا اللفظ كان الاولان يقول فإن الطبيعه تضطر الى احداث هذا اللفظ نعم فيكون يعني تضطر الى احداثي فكيف قال تضطر باحداثي هذا يعني هذا الكتاب غير مخدوم فهكذا نسخوا وطبعوا ولم يحرروا ف من النساخ يأتي عدة أخطاء فلا يوجد من يصححه أم كذا؟ نعم. عند عروض الوجع في الصدر، وثالثها الألفظية العقلية. نعم. العقلية. الألفظية يعني لأن اللفظ العقلية هو يعني. هذه الدلالة بمقتضى العقل على العقل يقتضي وجود المظلول عند وجود الدال هذا ها سبب الدلالة فالدلاله العقلية هي دلالة سببها اقتضاء العقل العقل يقتضي وجود المظلول عند وجود الدال وهذا إذا كان بين الدال والمظلول علاقة ذاتية مثل أن يكون أحدهما الدال علة والآخر معلولا أو, أو بالعكس أو, أو بأن يكونا معلولين علة واحدة هكذا إذا كان بينهما يعني علاقة ذاتية فالعقل يقتضي وجود, وجود المظلول عند وجود الدال نعم تعالوا على فضيئه العقل يا ديز المسموع من وراء الجدار لا وجود اللافل. نعم يعني اذا سمعنا لفظ ديز من وراء الجدار وسمعنا لفظا لهذا اللفظ او اي لفظ من وراء هذا الجدار فنحن نحن نعرف أن هناك شخص قد تلفظ بهذا اللفظ وسبب ذلك ما هو ان بين هذا هذا وبين وبين ذاك الشخص العقلا ذاتيا وهو انه illa وهذا اثره وهذا الحدته اثر بين بينهما عله التثير لذلك العقل يقتضي وجود هذا اللاف عند وجود هذا اللف اذا وجد اللاف لا بد ان يوجد اذا وجد لا بد ان يوجد هناك هنا لماذا قال لفظ زيد؟ أليس لفظ زيد أيضا كذلك؟ لكن لفظ زيد له درالة أخرى وهي درالة لفظ زيد على ماذا؟ على المسمى. ففهي درالة للفظية وضعيّة. ودلالته على اللفظ هذه درالة لفظية عقلية. وعم لفظ زيد هو لفظ مهمل. ليس له معنى وضع له ففي في في كلمه الديز يعني تتجرد الدلاله العقليه العقلية ولا توجد معه ما دلاله لفظيه فلا يحصل الاشتباه لذلك اختار الديز الذي هو محمل والا زيد الا كذلك إذا سمعنا لفظ زيد وهناك دلالة ثاني دلالته على مسماه دلالة لفظية وضعية ودلالتها على اللافظ دلالة لفظية عقلية نعم ورابعها غير اللفظية الولعية نعم غير اللفظية وضعية كدلالة الدوال الأربع يرام ذلولاتها الدوال الأربع نعم ع وراء الجدار يعني اشترط أن يكون وراء الجدار حتى يطلع هذه الدلالة وإلا إن لم يكن وراء الجدار بل أمامك فلقائل لقائل أن يناقش وقال لا اللفظ لم يدل على وجوده أنا عرفت وجوده لأنني شاهده أما إذا كان وراء الجدار فأنت لا تشاهده فأنت علمت بوجوده بهذا اللفظ فقط لذلك اشترط هذا الشيء نعم ثم ورابعها دلاله لفظية وخامسها غير لفظية طبيعية، هم؟ ورابعها غير لفظية وضعيه كدلالة الدوال الأربعة لمظلولاتها، يعني الدوال الأربعة هناك أربعة أشياء تدل على على على وهي مشهورة. ما هي الدوال الاربع الاشارات والخطوط والعقاد والنصب نعم فالاشاره يدل على على على مثلا يعني اذا فعلنا اذا اشرنا هكذا تعال وإذا اشرنا هكذا يعني اذهب نعم وكذلك يعني الخطوط خط مثلا إذا كتبنا هكذا قام فهذا يدل على لفظ قام ثم لفظي قام يدل على معنى على على المعنى فهناك خط خط يدل على واللفظ يدل على المعنى فالخط يعني هذا الخط هذا الخط يدل على لفظ قام فهنا دال غير لفظ لان اللفظ هو ما يتلفظ به وهذا خط فهو غير لفظ والسبب دلاله هذا الخط على هذا على هذا اللفظ هو انه قد وضع لذلاله على هذا اللفظ يعني الوضع وضع الواضعين وتعيين المعينين هو السبب نعم وكذلك الاشاره والخطوط والعقد يعني كانوا يدلون على على المبالغ على العدد بماذا بالعقد م? مثلا لو قيل هكذا ثلاث وخمسون ثلاث وخمسون نعم يعني هذه عشرة واحد اثنين ثلاثة يعني ثلاثة وخمسون فإذا قيل يعني بعتكه بهذا والآخرون لا يريداني أن لا يعرف الآخرون وهما يعرفان فيقول أنا أعطيك فيه هذا أو أنا أبيعك أبيعكه بهذا والآخر فهم نعم فهذا يدل على هذا العدد لماذا بسبب الوضع وتعين فهذه دلالة غير لفظية لأن الضال هنا غير لفظ ومع ذلك هو يعني بسبب الوضع فهي دلاله غير لفظ وكذلك النصب هي الأحجار المنصوبة بجوار الطريق للدلالة على مقدار من المصافة مثلا لو اصطلح مصطلحون على أن يضعوا احجارا يعني بين مبدئ ومنطهر بحيث أنهم يعني يضعون حجرا بعد كيلو ثم الحجر الثاني بعد كيلو آخر ولا حجر الثالث بعد كيلو أخرى فهذا كل, كل حجر يدل على, على أن هذا المصافر قد قطع مصافة كيلو فهذا هنا دل غير لفظ وسبب الدلالة والضع فهي غير لفظية والضعية نعم كذلاله دواليب ابار مضللاتها وخامسها وير اللفظيه طبيعيه كدلاله صهيل الفرس يلا طلب الماء والكلا نعم كدلاله صهيل الفرس نعم اذا صحل الفرس ام واخرج صوته وهذا الصوت يدل على ماذا على أنه انه يريد الماء انه جاء انه عطشان وانه يريد الماء او الطلب ف هذا يدل فهنا دال غير لفظ وسبب الدلالة أن طبيعة الفرس تحدث هذا الدال عند وجود هذا المذلول يعني حين طلب الماء أو حين يعطش وعين حين يجوع يعني طبيعته تؤدي إلى احداث هذا هذا هذا الصهيل نعم وذيقحها غير اللفظية العقلية كذلالة الدخان على النار غير اللفظية العقلية كذلالة الدخان على النار فهذه فهذا الضال هنا غير غير اللفظ وسبب الدلالة هو أن العقل يقتضي وجود المضلول عند وجود الذال لما بينهما من العلاقة الذاتية لأن الدخان أثر النار والعقل يقتضي أنه كلما يوجد المؤثر يوجد الاثر ينبغي أن يوجد هناك مؤثر نعم وهذه ست ذلالات هذه ست ذلالات دلاله لفظيه ووضعيه دلاله لفظيه طبيعيه دلاله لفظيه عقليه دلاله غير لفظيه وضعيه دلاله غير لفظيه طبيعيه دلاله غير لفظيه عقليه والمنطقي المنطقي إنما يبحث عن الدلالة اللفظية الوضعيه لأن الافاده للغير والاستفادة من الغير إنما يتيسر بها بسهولة بخلاف غيرها فإن الافاده والاستفادة بها لا يخلو عن صعوبة والمنطقين ما يبحثون الدلالة عن الدلالة الفضية الوضعية يعني, الدلالة يعني بعد أن قسمها الدلالة إلى هذه الأقسام الستة فهو يعين ما هو اللحم من هذه الأقسام وما وما و و وما هو المبحث عنه من هذه الأقسام وهي دلالة وهي قسم واحد فقط وهو دلالة فضية وضعيّة لا لأن لأن الاستفادة من الغير انما يتأثر بها بسهولة. أما الدلاله اللفظية الوضعية فهي أعمل الدلالات وايسرها ليس فيها صعوبة. ليس ذلك. أما الخط مثلا فيها صعوبة. أما التلفظ ليس فيه صعوبة. لماذا؟ لأنه بالتلفظ. والتلف يحصل بمجرد يعني تكييف النفس والنفس ضروري يخرج منها هكذا فاذا تكييفناها على مكيف على على كيفية معينة فيصلو اللفظ فصدور اللفظ منها سهل جدا ليس مثل الكتاب ليس مثل الإشارة ليس مثل فالإفادة والاستفاضه عبر الألفاظ الموضوعة هي أشملها لماذا؟ لأنه يمكن إفادة جميع المعاني بها أي معنى سواء كان المعنى موجودا محسوسا أو معقولا أو غير موجود أي شيء يمكن إفادته ثم هو عيسرها أيضا لأنه بمجرد التلفظ والتلفظ هو يعني كيفية عارضة للنفس الضروري النفس يعني لا بد أن يخرج فإذا كيفنا يحصل للتلفظ وباللفظ يمكن إفادة أي شيء واستفادته وعما صغير الأنباع بعضها لا يمكن إفادة جميع المعاني بها وبعضها يمكن ifade جميع المعاني لكن فيه في فيه فيها نوع صعوبة فالخط مثلا يعني يمكن ifade اي معنى بها لكن يعني فيه صعوبة اما دلاله الاشاره هل يمكن يعني الدلاله على جميع المعاني بالاشارات لا يمكن نعم ثم فإن لفاة والاستفاة بها لا يخلو عن صعوبة هذا هذا هذا هذا اسم شارعه في محل نصب على أنه مفعول مقدم لفعل محذوف تقديره خذ هذا فهذا هذا يعني مفعول لفعل محذوف خذ هذا وهذا يقال له هذا من أنواع فصل الخطاب. فصل الخطاب هو الخطاب الذي يوضع بين حين الانتقال من من من غرض غرل إلى غرل آخر للدلالة على أن الغرل الأول قد انتهى. وهذا يقال له فصل فصل الخطاب. من فصل الخطاب يعني قول المصنفين حين الانتقال حين الانتقال الى اوراقنا اخر هذا وتقديره خذ هذا ويمكن أن يكون هذا يعني ها فقط اسم اسم فعل بمعنى خذ والذا مفعوله هذا ها بمعنى خذ يقالوا ها ويقال هاء بمعنى خذ نعم وأحياناً ذلحقه قاف الخطاب ويقال هاك هاك حروف الجر بمعنى خذ حروف الجر نعم فإذا كان هكذا فذا يكون مفعولاً لها لكن الرسم لا يساعده لو كان هكذا لا, لا, لا كتب هاء ثم الألف ثم ذاء مفصولا كل من لم يكتبها كذا فصل وينبغي أن يعلم أن الدلالة الأفضية الوضعية التي هل العبرة في المهابرات والعلوم على ثلاثة وأنها أحدها المطابقية وهي أن يدل اللفظ على تمام ما وضع ذلك اللفظ له كذلالة لفظ الإنسان على مجموع الهيوان والناطق وثانيها التضمنية وهي أن يدل اللفظ على جزيل معنى الموضوع له كذلالته على الحيوان فقط أو على الناطق فقط ثالثها دلاله الالتزاميه وهي لا يذلل لفظ على الموضوع له ولا على جزءه بل على مان خارج لازم من الموضوع له واللازم هو ما يندخر ذهن من الموضوع له اليه كدلاله الانسان على قابل العلم وصنعة الكتابه وكدلاله افضل الاما على البصر ينبغي ان يعلم ان دلاله الافضال وضعيه التي لها العبره في المحاورات والعلوم قلنا المعتبر في في المحاورات والعلوم من اقسام الدلالات هي الدلاله اللفظيه الوضعيه وهي على ثلاثة تنحى على ثلاثتي انحى ثلاثتي اضرب يعني ثلاثة اقسام احد تلك الأنحاء المطابقية ذلالة المطابقة، وهي أن يضل اللفظ على تمام ما وضع ذلك اللفظ له. نعم ذلالة اللفظ على تمام المعنى. مثل ذلالة صلاة على هذه العبادة المخصوصة من المفتوحة من التكبير، المفتوحة من المفتوحة من بتكبير المختتمة بالتسليم. دلاله لفظ الصلاة على هذا مجموع هذا فهذا يقال له ماذا مطابقه اما دلاله الصلاه على سجود فقط او على الركوع فقط فهذا تضمن وكذلك الدار دلاله لفظ الدار على السقف على مجموع الساقف والجدار والأساس هذه مطابقة لكن دلالته على هذا على على فقط هذه دلاله دلالة تضمن كذلك الفعل الفعل مثلا ضرب يدل على ماذا يدل على الحدث وعلى الزمان لأنه يدل على ضرب حدث في الزمان الماضي فدلالته على مجموع الحدث والزمان هذه دلاله مطابقة دلالته على الحدث فقط هذا تضمن فنقول الحدث هو مضلول تضمني لضربة وكذلك الزمان فقط هذا مضلول تضمني لضربة أما المضلول المطابق هو مجموعهما نعم أن يدل اللفظ على تمام ما وضع ذلك اللفظ لهو كدلاله لفظ الإنسان لا مجموع لهيبان والناطق نعم كدلاله لفظ الانسان على هذا المجموع وثانيها هذا القسم الثاني التضمني لماذا سمي هذه الدلاله مطابقه لانه لان اللفظ لما ذل على على, على على على تمام المعنى فهنا اللفظ طابق المعنى والمعنى طابق اللفظ يقال طابق الناعل بالناعل إذا كان في على مقدار واحد على طول وعلى عرض وعلى سمك واحد قالوا طابق النعل بالنعل فكذلك لما ورد بهذا اللفظ تمام ما وضع له فاللفظ مطابق للمعنى والمعنى مطابق لللفظ